نهبقوا بعضكم لبعض نعد ونكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Yeah إَِّ جَعَ الشَّيَقينَ أَودَ أَلِذينَ ل مِنُون وَإذَا فَ فَ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحر شَائَتَكُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ تَعْلَمُ قُلْ أَمَا من د كل مسجد طريقا هذا وطريقا على انك مضلاله ان نفمت الشياطين اوليا تَمُونَ <تصفيق> اَنَّهُ